أحيان هاي الساعة مثل هاي الساعة ما أشوف أنا لا هادي نشوفها لا هادي نشوفها لين عليهم شعاع ها مم. جنابي ما يجي الساعات يخذي <تصفيق> هم يدعون كاشفية مشروطة, مشروطة. قد يقال أنه والقيد للمنكشف دالتك. للحكم ما إلى ربط الاستصحاب ما قلنا في كام قيل يعني ما يرجع القيد إلى المتعلقة ورجع القيد إلى الحكم يمور الاستصحاب لو رجع القيد إلى يعني مو إلى نفس, ال... نفس نفس نفس الكاشيفية هي كاشيفية مشبوهة. أضيفه هذا باطل باتل جزماً المنكشف ليس مشروطا واقعا هي هالشكل ياش؟ نفس الجواب اللي ذكروا على السيد خوي. يا الحلي المطلقة يا الحرمة المطلقة. نفس إشكال اللي ذكروه على السيد خوي. بهذا نرجع ال... للقيد للمكتشف أو إلى إلى. المنكشف. هو السيد خوي بيقع؟ بستجيب عن أقول نفسه. هل هنا كمان من القيد للقيد المتعلق المتعلق وإشكال عدم مطابقة للواقع لأن الواقع المحلية في الواقع المحلي مطلقة ليس الخصوص يعني أن جالس نشكي عن في مقام يعني نفس النقطة التي ذكرت جوابا على سؤل ثوقي يأتي على السيد صاحب إذا قلنا بأن حيثية اليقين حيثية تعليلية نعم لأن كل هؤلاء النعيم والصادر والسيد الخوي أيضا كلهم بانين على الإمارية في الاستصحاب نكته الإمارية فهم ماخذين حيثية اليقين حيثية تقييدية في الاستصحاب تخيل يعني أن المتعبد به هو هذا أن المتعبد به متقيد باليقين السابق وإن كان أنهي أمارة وأصل محرز لأنه السيد الصديق يقول أنهي أصل محرز يعني حيثية الاماريه مو انها إمارة يعني يقول حيثية كاشفية أخذت لوحظت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام فيما ذكره السيد الإمام قدساس الروح من أن حديث الرفع حاكم على حديث لا تعاد موجب ب موجب للحكم. بصحة صلاة من أخل بالقبلة عن جهلين وذكرنا أن كلامه يبتني على امور الأمر الأول أن مفاد حديث الرافع هل هو الرفع الواقعي أم الرفع الظاهري حيث قلنا فيما سباق أنه إنما تتم الحكومة أي حكومة حديث الرافع على حديث لا تعاد إذا كان مفاد حديث الراف الرفع الواقعي حيث ان مفاد لا تعاد البطلان الواقعي في فرض الاخلال بالقبلين الا ان السيد قدس سره ذكر كلامين في المقام في اصوله في تهذيب الاصول الكلام الأول في الجزء الأول صفحة مئتين وسبعة وسبعين في حسب الطبعة الجديدة ومحصله أن الرفع ظاهري ومع ذلك يستفاد منه الصحة الواقعية فالرفع ظاهري لكن نتيجته الصحة الواقعية فمثلا من ترك السورة عن جهل بالحكم فإن مفاد حديث الرافع صحة صلاته واقعا وإن كان رفع جزئية السورة رفعا ظاهريا فقد أفاد قال إن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله رفع عن امتي تسعى هو رفع الحكم حقيقة ولما كان ذلك مستلزما للتصويب الباطل إذ لازمه اختصاص الحكم العالم به حمل لا محاله على رفعه ظاهرا ووجه الرافع هو الامتنان على الأمة وتوسيع الأمر عليهم فإذا شك في جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته فمقتضى حديث الرافع مرفوعية المشكوك ظاهرا ثم قال وحيث إن الأمر يا أمر الأمر الأول وهو أقم الصلاة وحيث إن الأمر قد تعلق بعنوان الصلاة الصادق على فاقد الجزء وواجده يعني سواء كان مع السورة أو لم يكن الصلاة يشمله وحديث الراف ناظر للعنوان ولكن نظره ليس نظر واضع بل نظر رافع بمعنى أن العنوان وهو عنوان الصلاة الذي تعلق به الأمر يجوز اتيانه بلا هذا الشرط أو بلا هذا الجوز أو غير ذلك ويكون العبد ذا حجة يعني معذورا في امتثاله فإذا قال الشارع ذلك فلا معنى حينئذ للإعادة والقضاء لأن عنوان الصلاة منطبق عليه وترك القيد وهو السورة أو القبلة نشأ من إذن الشارع واشارته وإشارته إلى كيفية امتثال الأمر في ظرف الشاك فإذا ورد قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس وفرضنا أن السنة يعني النصوص دلت على اعتبار أجزاء وشرائط أصلاة إلا إلى القبلة ثم حكم الشارع امتنانا برفع ما لا يعلمون من الأجزاء والشرائط يفهم العرف أن كيفية إطاعة الأمر وهو أقم الصلاة في حال الشك هو إتيانها بلا هذا المشكوك فإذا امتثله كذلك فقد امتثل أقم الصلاة بحكومة أدلة الرفع على أدلة الجزء والشرط والمانع فمفاد حديث الرفع وإن كان الرفع ظاهري ولكن مقتضى ضم العرف حديث الراف الى أقم الصلاه ان كيفيه امتثال الصلاه بهذا الناح فلا معنى حينئذ لان يطالبنا بالاعاده والقضاء بعدما اذن لنا في امتثال الامر بهذه ال كيفية، شنو لعبة، شنو، مزيد، ولكنه، وهنا تعليقان على كلامه، الأول أنه قدس سره في كتاب الخلال صفحة 24، أفاد أن التصويب الذي قال به المخالفون ليس باطلا عقلا والإجماع المدعى لم يحرز كونه إجماعا تعبديا، فإن الجزئية وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل لكن بنحو الخطاب القانوني الذي, أس... الذي أفيد على نحو ضرب القاعدة فعندما يقول لا صلاة إلا إلى القبلة أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فمقصوده فقط ضرب القاعدة ليكون قانونان ولكن اذا تعلق العلم بها يعني علم بالجزئية او الشرطيه كانت الجزئيه جديه وفعليه اي انه اي انه في فرض الجهل تكون الجزئيه شنو مجرد شنو انشائي لا أكثر واما الجزئيه الفعليه فمنوطه بالعلم وما قالوا ذلك الى شنو الى اشتراط فعليه الجزئيه او الشرطيه او المانعيه شنو بالعلم وهذا هو معنى الرفع واقعي إلا أنه ذكر هناك إنه لا حاجة إلى ذلك يعني هذا أمر ممكن ومقبول لكن لا حاجة إلى تفسيري فقرتي ما لا يعلمون في حديث الرفع بذلك بل يمكن أن نفسره بالرفع الظاهري أي أن الجزئية باقية ولكن أثرها مرتفع ومن الواضح أن ما كتبه في كتاب الخلل بعد بعد سنين طويلة عما أفيد فيه ألي تهذيب الاصول يعني بعد بلوره ال... بلوره النكات في ذهنه واكتمالها في يعني في فكره هذا التعليق الاول التعليق الثاني قد يشكل بان الأمراء بالمركب من هذا الجزء المتروك إما مرتفع وإما باقي فإن كان مرتفع فالرفع واقعي وإن كان باقيا فمقتضى بقائه وجوب الإعادة أو القضاء ولكن يظهر منه أنه يقول هذا الرف ظاهري وواقعي فهو ظاهري بلحاظ الجزئية حيث إن الجزئية لم ترتفع وواقعي بلحاظ الأمر التكليفي فإذا لم يعلم المكلف أن القبلة شرطون، فشرطية القبلة لم ترتفع في حقه إذن فالرفع ظاهري لكن الأمر بالصلاة المشتمله على القبل هذا الأمر قد ارتفاع ولذلك لا يجب عليه الإعادة أو القضاء فهي بلحاظ شرطية فهو بلحاظ الشرطية ظاهري وبلحاظ الأمر واقعيون هذا هو الكلام الأول الذي ذكره بعد عليكم انتم النقاش والكلام الثاني ذكره في تهذيب الأصول الجزء الثالث صفحة ثلاثة وثلاثين انه ونضار... <يه> طبعا كله كله كله شلون استغفر استغفر الله قال يمكن ان يكون منظور حديث الرافع الرفع الواقعي ويمكن ان يكون منظوره الرفع الظاهري طبعا الكلام في فقره ما لا يعلمون ولكن بلحاظ وحده السياق وعدم تعقل الرفع وعدم تعقل الرفع الحقيقي هنا يعبر بالحقيقي وعدم تعقل الرفع الحقيقي للعناوين الأخرى لا يعقل رفع ما اضطروا إليه ورفع ما استكرهوا عليه حقيقة فلا محال يراد بالرفع في بقية العناوين الرفع الادعائي لأنه لا يعقد رفع هذه العناوين حقيقة فرفعها ادعائي ومقتضى وحدة السياق أن نقول بأن المرفوع فيما لا يعلمون أيضا رفع ادعائيون خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بينها في عنوان واحد قال رفع عن أمتي تسعة فلا معنى لأن يكون الرفع في التسعه بلحاظ شيء رفعا حقيقيا وبلحاظ اخر رفعا ادعائيين اذا فالرفع لما لا يعلمون بمقتضى قرينه السياق رفع ادعائي ومعنى الرفع الادعائي ان الحكم وهو ما لا يعلمون لم يرفع وانما المرتفع اثره فكيف نتصور ان المرتفع اثره فقال بالنسبه لفقره النسيان ذكر صفحه 47 واربعين لفقره النسيان قال فمرجع رفع الجزء المنسي الى رفع جزئيه الجزء عند نسيان الجزء أي أن المصلي لو نسي السورة فإن نفس السورة لم ترتفع وإنما الذي ارتفع أثره وأثرها الجزئية فليس المرتفع ذات السورة وإنما المرتفع جزئية السورة في حقه يلا قوم فهمها الكلام ومقتضى ذلك أن يتقيد دليل إثبات الجزء بغير حالة النسيان فمرجع رفع الجزئية إلى كون المركب الفاقد للسورة هو تمام المأمور بحيث يتقيد بحيث يوجب الاجزاء وسقوط الامر ويكون بقاء الامر بعد امتثاله بلا جهه وبلا ملاك فصور الرفع الادعائي يا مولانا ظاهريا وواقعيا فهو ظاهري لان نفس الجزء المشكوك لم يرتفع في حقه وواقعي بلحاظ ان اثر الجزء هو الجزئيه والجزئيه قد ارتفعت واقعان حيث تقيد دليل الامر من الاول بعدم شنو بعدم النسيان زي هذا بالنسبة لفقرة النسيان وبالنسبة لفقرة ما لا يعلمون قال في صفحة 35 من الجزء الثالث من التهذيب قال وأما ما لا يعلمون فالرفع فيه يعني ليش قال رفع ايش عبر بالرفع فالرفع فيه لاجل اطلاق الادله وظهورها في شمول الحكم للعالم والجاهل نعم لو لم نقل بالاطلاق فالاجماع قائم على الاشتراك فالرفع لاجل ثبوت الحكم حسب الاراده الاستعماليه لكل عالم وجاهل وإن كان الجاهل خارجا بحسب الإرادة الجدية يعني أن جزئية الجزء المجهول أو شرطية الشرط المجهول شنو مرتفعة في حق الجاهل بلحاظ مرحلة الحعلية وإن كانت شاملة له بلحاظ مرحلة الإنشاء فالمتحصل من كلامه أنه يدعي الرفع الادعائي وأن الرفع الادعائي حقيقته برزخية فهو ظاهري من جهة واقعي من جهة أخرى هذا المتحصل من سائر كلماته هم قال وبناء على ذلك. تتحقق حكومة حديث الرفع على الأدلة الأولية فذهب هنا إلى الحكومة حيث قال صفحة 46 إن الحديث حاكم على أدلة المركبات أو أدلة الأجزاء والشرائط. وبعد الحكومة تصير النتيجة اختصاص الأجزاء والشرائط بغير حالة النسيان ويكون تمام المأمور به في حق المكلف عامة الأجزاء والشرائط غير المنسي ولكنه استثنى لا تحاد فقال بحكومه حديث الرف على جميع الأدلة إلا لا تعاد التي قال بالحكومه عليها في كتاب الخلال كما ذكرنا سابقا أو لا أقل بالتعارض كما ذكر في مورد آخر هنا يقول لا ماكو حكم حديث, حديث الرف لا يحكم على لا تعاد قال صفحة 51 من الجزء الثالث من التهذيب إن استفاده التفصيل بين الأركان وغيرها من قاعدة لا تعاد لا يوجب عدم كون حديث الرفع دليلا للصحة ويبقى حديث الرفع دال على الصحة غاية الأمر يلزم من الجمع بين الدليلين يعني حديث الرفع حديث لا تعاد تخصيص احدهما اعني حديث الرفع بما يقتضيه الاخر من التفصيل فاعتبر حديث لا تعاد اخص من حديث الرفع فكان حديث الرفع يقول كل شرط او جزء مجهول او منسي فهو مرفوع ومقتضاه الصحة الا اذا كان من الخمسه بمقتضى حديث لا تعاد فحديث لا تعاد أخاص لا محكوم ولا معارض وهذا هو الذي ذكرناه سابقا في اشكال على كلامه في بحث الخلال او في كتاب الخلال حيث قلنا بأنهم حتى لو فرضنا وإن كنا لا نقبل ذلك حتى لو فرضنا أن النسبة بين حديث الرف وحديث لا تعاد العموم من واجب لو سلمنا بذلك مع ذلك لا مجال لحكومة حديث الرف على حديث لا تعاد والسر في ذلك أنه لو قدم عليه لكان التفصيل في حديث لا تعاد بين الخمسة وغيرها لغوا إذ أن مقتضى حديث الرفع أن كل مجهول مرفوع سواء كان من الخمسة أم من غيرها فمقتضى ذلك لغوية التفصيل في حديث لا تعاد وكل دليل هذه قاعدة ذكرناها مرارا وكل دليل يلزم من تقديم معارضه عليه لغويته يكون أقوى ظهورا في مورد التعارض من ذلك الدليل فيكون بمثابة الأخاص بالنسبة إليه فيقدم عليه بنكته الأخصية وإن لم يكن أخاص بحسب النسبة كما ذكره الاعلام مراراً بين شنو احسنت بين قوله اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه وقوله كل شيء يطير فلا باس ببوله وخر ايه فان النسبه بينهما عموما من وجه لكن لو قدم اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه للزم لغويه الطيران في قوله كل شيء يطير ومقتضى ذلك أن قوله كل شيء يطير أقوى ظهورا في مورد الاجتماع من قوله اغسل ثوبك فيقدم عليه بنكته الأخصية تفهم واغتنم بلين وهذا الذي أفاده هو مطابق لكلامه أيضاً صفحة 349 من تهذيب الأصول الجزء الثالث حيث قال هناك أنا ما طلعت بل كمبيوتر ما أعرف الكمبيوتر أنا ولكن قرأت شفته وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ النِّسْيَانَ وَالْغَفْلَةِ كَالْجَهْلِ وَالْعَجْزِ أَعْذَارٌ عقليه مع بقاء التكليف على ما كان عليه فمع ترك الجزء نسيانا يجب الإعادة اذا كان لدليل الجزء اطلاق لعدم الاتيان بالمأمور به بجميع أجزائه ومع عدم الإطلاق فالبراءة محكمة ومحصله أنه إنما يرجع لحديث الرافع وأدلة البراءة إذا لم يكن لدليل الجزء إطلاق حتى في صورة الجهل به وأما لو كان لدليله إطلاق حتى لفرض الجهل به كما في حديث لا تعاد بالنسبه الى الخمسة فلا مجال للرجوع الى دليل البراءه والنتيجه ان ما افاده قدس سره في كتاب الخلالي تاره من دعوى حكومه حديث الرفع على حديث لا تعاد عند الإخلال بشرطية القبلة جهلا أو ما ذكره في مورد آخر من دعوى المعارضة بينهما محل منع بالنكتة التي أفادها هو في تهذيب الأصول حسبما ما بيناه مضافا إلى أن ما أفاده من أنه تلاحظ النسبة بين كل فقرة من حديث الرف مع كل فقرة من حديث لا تعاد تفكيك غير عرفي فإن العرف إنما يلاحظ النسبة بين الفقرات لدليل واحد إن إذا كانت مستقلة محمولان وموضوعان أما إذا لم تكن مستقلتان كما في حديث الراف حيث إن المحمول واحد وهو رفع عن أمتي ما ما ما, ما إلى اخره وكذلك بالنسبة إلى حديث لا تعاد حيث قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة والنكتة في الخمسة واحدة وهي الركنية او الفريضة والنكتة في المرفوعات في حديث الرف واحدة وهي العذر فحينئذ اذا كان الدليل المستمل على فقرات متحدة عفوا اذا كان الدليل المشتمل على الفقرات متحدا من حيث المحمول وان كانت الموضوعات متعدده لانها تجتمع تحت نكته واحده او عنوان واحد فالتفكيك بينها في ملاحظه النسبه مع الدليل الاخر تفكيك بلي غير عرفي وياتي الكلام في البقيه والحمد لله رب العالمين شيخنا الشيخ احمد ماكو كاست ثاني اذا مزح يا رب العباد والبلاد بلي ملاحظه في العلاجي العلاجية أيضا تبكور أو تبكور.